عند الله وصلات السلام ورسوله على آله وصحبه ومن لا له هذا اللقاء الثالث في مادة المعاملات المالية السنة. آه، انتهينا في اللقاء السابق إلى إلى باب في أحكام الهبة والعطيه في أحكام الهبة بعد الحمد لله والصلاة والسلام على الله الهبة هي التبرع من جائز التصرف الهبة هي التبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم معلوم. طيب وقد جرت سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى فالهبة والهدية من السنة المرغب فيها لما يترتب عليها من المصالح قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا تهادوا تحابوا فإن الهدية تذهب بالسخيمة فإن الهدية تذهب بالسخيمة وفي رواية تذهب وغر الصدر وفي الوaya تذهب وحر الصدر والوحر وال... والوغر كلاهما جمعنا الحقد والغل والحسد هذه هي السخيمة وتلزم الهدية إذا قبضها الموهوب إذا قبضها المرهوب له بإذن الواهد فليس له الرجوع فيها أما قبل القبض فله الرجوع بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه حلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال يا بني إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا لو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك لو كان لك وانما هو اليوم مال وارث على كتاب الله تعالى فاقتسموه على كتاب الله تعالى وان كانت الهبه في يد المتهد وديعة أوعارية وهبها له فاستدامته لها تكفي عن قبضها عن قبضها ابتداء استدامته لها تكفي عن قبضها ابتداء وتصبح هبة الدين لمن هو في نمت ويعتبر ذلك إبراء له ويجوز هبة كل ما يجوز بيعه، ويجوز هبة كل ما يجوز بيعه، كل ما يجوز بيعه تجوز هبته. ولا تصح الهبة المعلقة على شرط المستقبل كأن يقول إذا حصل كذا فقد وهبتك فقد رهبتك كذا. ولا تصح الهبة المعلقة على شرط المستقبل كأن يقول إذا حصل كذا فقد هبتك كذا ولا تصح الهبة مؤقتة كأن يقول هبتك كذا شهرا أو سنة كأن يقول هبتك كذا شهرا أو سنة لأنها تمليك للعين فلا تقبل التوقيت لا تقبل التوقيت كالبيع لكن يستثنى من التعليق تعليق الهبة بالموت تعليق الهبة بالموت كأن يقول إذا ميت فقد رهدتك كذا وكذا وتكون وصية تأخذ أحكامها تكون وصية تأخذ أحكامها ولا يجوز للإنسان أن يهب لبعض أولاده ويترك بعضهم يفضل بعضهم على بعض في العباد بل يجب عليه العدل بينهم بتسوية بعضهم ببعض بل يجب عليه العدل بينهم بتسوية بعضهم لبعض. لحديث النعمان بن بشير أن أباه أتى أتى به النبي صلى الله عليه وسلم لما نحله نحلة ليشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت مثل هذا فقال لا قال أرجعه ثم قال اتقوا الله وأعدلوا بين أولادك اتفقوا عليه فدل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية وأنها تحرم الشهادة على تخصيص بعضه أو تفضيله تحملا وأداءا إن علم ذلك وإذا وهب الإنسان هبة وقبضها المرغوب له وإذا وهب الإنسان هبة وقبضها المرغوب له حرم عليه الرجوع فيها وسحبها منه في حديث ابن عباس مرفوعا العائد في هبته كالكلب يطيء ثم يعود في طيب ودل هذا على تحريم الرجوع في الهبة إلا لمن استثناه الشارع وهو الأب فله ان يرجع فيما وهبه لولده لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل ان يعطي العطيه فيرجع فيها الا الولد فيما يعطي ولده الا الولد فيما يعطي ولده قام فهمت صححه الترمذي فما أمن للوالد أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه بحديث عائشة إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم وعوه الترندي وحسن وله شواهد تدل بمجموعها على أن للوالد الأخذ والتملك والأكل من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يتعلق بحاجته. بل إن قوله صلى الله عليه وسلم أنت مالك لأبيك يقتضي إباحة نفسه لأبيه كإباحة ماله. يجب على الولد أن يخدم أباه لنفسه أو بماله احتاج إلى ذلك. ويقضي له حوائجه وليس للوالد أن يتملك من مال الولد ما يضبه أو تتعلق به حاجته في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار فقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وليس للولد مطالبة أبيه بدين ولا حويه لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لابيك فدل على أنه لا يحق للولد مطالبة والده بالدين قد قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا فأمر سبحانه بالإحسان إلى الوالدين ومن الإحسان إليهما عدم مطالبتهما بالحق الذي عليهما للولد ما عدا النفقة الواجبة على الوالد فالولد مطالبته بها لضرورة حفظ النفس إذا كان الولد يعجز عن الكسب وكان الوالد يستطيع الإنفاق عليه ولقوله صلى الله عليه وسلم لهم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف والهدية تذهب الحقدة وتجلب المحبة بقوله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدايا تذهب وحر الصدر فإن الهدايا تذهب وحر الصدر ولا ينبغي رد الهدية إن قلت وتسن الإثابة عليها لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ونذيب عليها ذلك من محاسم الديني ومكارم الشير ومكارم الشير طيب بهذا القدر نكون قد أتممنا الجزء الفقهي من المادة والذي درسناه من كتاب الملخص الفقهي للدكتور صالح الفوزاء وسننتقل الآن بإذن الله إلى الكتاب الآخر الذي سندرس آآ منه آآ المعاملات المعاصرة المعاملات المعاصرة وسندرس في هذا الكتاب وهو لدكتور محمد رواس قلعجي الدكتور محمد رواس قلعجي المعاملات المالية المعاصرة في ضوء, والشريعة. في ضوء الفقه والشريعة الدكتور محمد رواس قلعجي ام مزعواس العاهدي واضح الكلام هذا هذا الكتاب المطلوب في فيما يتعلق بالاهات المعاصره ا سيستعرض في هذا الكتاب جملة من المواضيع. نبدأ بموضوع المبادئ الكلية للمعاملات المفقودة الاسلامي ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن النقود. ثم الحديث عن البنوك والمعاملات المصرفيه ثم ننتقل بعد ذلك إلى موضوع. التأمين عقد التأمين وإذا سنح لنا اللقط فسوفنا نتعبار لبعض المواضيع حسب أهميته فلو بدأنا بالمبادئ الكلية المعاملات في الفقه الإسلامي المبادئ الكلية المعاملات في الفقه الإسلامي هناك مجموعة من المبادئ يعني تتدرج في قواعد عامة للمعاملات المالية في فطر الإسلام. أول هذه المبادئ الأصل في المعاملات الإباح، الأصل في المعاملات وما يرافقها من شروط الإباح، ولا يحرم شيء منها إلا بنص بخلاف العبادات. فإن الأصل فيها الحظر ولا يشرع شيء منها إلا ما أتى به الشارع ولا يعبد الله عز وجل إلا بما شاء كما قال سبحانه قل أرأيتم ما أعزال الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الآن الله أدنى لكم أم على الله تفتروا وهذه القاعدة مهمة ف يعني على أساسها يمكن أن تكون يعني المعاملات في الإسلام قابلة على استيعاب كل جديد فكل عقد يصب في مصرحة الناس ويحتاجه الناس ولا يتعارض مع نقص شرعي فهو جائز ومباح لأن الأصل في المعاملات العباحة بخلاف العبادات في الأصل فيها فلا يعبد الله إلا بما شرع لا يعبد الله إلا بما شرع لذلك من تعبد الله بغير ما شرع قد وقع في البدعة قد في البدعة التي لها عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاصل إذن في المعاملات الإباحة الاصل فيها الإباحة والأصل فيها الحج إلا إذا أتي الشارع بشيء محرم هذه المعاملات برد الثاني انه مدار فقه المعاملات على تحقيق مصالح العباد فقه المعاملات يدور على المصلحة والتقليل من الخصومات بين الناس وما جاءت الشريعة إلا لتحقيق مصالح العباد لا لتضيق عليهم معايشين وتضربهم والشريعة كمقارب تيمية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين وتحصيل أعظم المصالحتين بتفويت أدنىهما وتدفع أعظم النقصانات باحتمال أدنىهما. فالشريعة مبنية على تحقيق المصالح ودر المفاسد، تحقيق المصالح ودر المفاسد. المبدأ الثالث تقديم السلعة للمستهلك بأرخص الأسعار هذه قضية عنية بها الإسلام ولذلك حرم الإسلام كل ما يؤدي إلى زيادة الأرباح والتكاليف للمستهلكين ولذلك نجد الإسلام حرم الاحتكار لما فيه من إغلاء للأسعار كما قال صلى الله عليه وسلم الجالب ومرزوح والمحتكر ملعون بأخل عبد المحتكر إن أرخص الله الأسعار حزن وإن فرح واضح كذلك كره كريه ال ال الإسلام السمسار وفضل أن يتم التبادل في البيع والشراء ونحوهما بين المنتج ومتالك مباد دون واسطة دون واسطة لأن أجر السمسار سيتحمله المستهلك في النهاية وذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يبيع حاضر وجبات ونهى عن ترقي. الركبان لا تلقوا الركبان أي لا تخرجوا إلى مداخل المدن لتشتروا السلع من جلابها ثم تأتون بها إلى السوق لتبيعوها في فيه فهذه فيها مضرة للمنتج وللمستهلك فالمنتج يبيع سلعته لمن يتلقاه دون أن يعرف حقيقة السوق وكم الأسعار التي هي في السوق قد يبيع برخص يتضرر بذلك كما أن المستهلك يتضرر حيث أن هؤلاء المتلقين للركبان يبيعونها في الأسواق بأسعار يعني مرتفعة مما يضر بالمستهلك. فالاصلح والأسلم أن يترك المنتج حتى يرى السوق بنفسه ويلمس الأسعار فيبيع بما يقدره الله له ففي هذا مصلح له وللمستهلك كذلك عدم التدخل غير المشروع، عدم التدخل غير المشروع، وله صور في الإسلام مرتبة يعني الإسلام رب المسلمين عن الإمام بقدر القدر، أن يرضى الإنسان برزقه الذي قسمه الله له، ولا يحاول أن يتجاوز في هذا الأمر، فالإنسان الذي يبيع على بيع أخيه هو يعني يتجاوز هذا الأمر الرّباني الذي هو الغفران بالقضاء وبما قسمه الله عز وجل، فجاء ولذلك جاء نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك لا يبيع الرجل على بيعي أخيه لا يبيع على بيعي أخيه، طيب كذلك عدم استغلال الحاجة. عدم استغلال الحاجة عدم استغلال حاجته محتاج فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخذ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله بحاجته ومفرج عن مسلم قربة فرج الله عنه بها قربة من قرب يوم القيامة أما استغلال حاجة الإنسان إلى الشيء للتحكم به في السعر أو الحرور ونحن ذلك فليس من أخلاق المسلمين في شيء ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر قال تعالى في سورة العراق ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تبخس الناس أشياءهم فلا يلوز بيع المضطر ولا يلوز بيع المكره فاستغلال حاجة الناس مما نهى عنه الإسلام أنه يعني أمر لا يتسن بالعدل كذلك التساهل والتسامح فهو من أخلاق المعاملات التعامل بالإسلام يعني يهتم الإسلام اهتماما أه يعني كبيرا بالتسامح في البيع والشراء والعفو عن اليسير وطلاقة الوجه كما قال عليه الصلاة رحمه الله مرأة سامحنا إذا باع وإذا اشترى وإذا ابتدى كذلك منها إنضار المعسر إنضار صاحب البضاعة المشتراه اتفق أحاديث سليمية في موعد محدد عملا بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يسره أن تصدق خير لكم من كنت تعلم وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتياء أت الله بعبد أو أتي الله بعبدي من عباده أتاه مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا قال يا ربي أتيتني, ما آتيت آتيتني مالا فكنت أذائع الناس وكان من خلق الجواز أي السماح فكنت يسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله عز وجل أنا أحق به منك أتجاوز عن عبدي منها أيضا إقالة العقد أي الاستجابة لفسخه تراجع بعض الناس يعطي عقدا فيتراجع عنه بعد أن ثبت العقد فإذا رغب المشتري يعني فسخ العقد وطلب الإقاله من من صاحبه فيجبته إلى ذلك فيها الأزم العظيم والخير الكثير للمقيل كنا قاصدًا عليه الصلاة والسلام. من أقال مسلماً أقال الله أثرته. من أقال مسلماً قال الله أثرته. كذلك الصدق والأمانة، صدق والأمانة صفتان بالنسبة للمسلم في المعاملات وغيرها، وهو من الصفات التي لها اثر في المجال الاقتصادي، في مقابل إغراء المال. و ويعني بريقه التاجر قد يضاعف ربحه بالكذب وقد يزيد يعني دخله بقول غير الحقيقة لكن هذا لا يعني أن البركة يعني ستكون في هذا المال الذي ربحه زيادة عما يعني كان سيربحه لو صدق في قوله ولذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم للتاجر الصدوق الأمين الصدوق جعل له منزلة عظيمة عند الله عز وجل كما في قوله صلى الله عليه وسلم التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء مع النبيين والصديقين والشهداء ومنما ينافي الصدق والأمان معbye الغش وهو إما يكون في السعر ذلك ببيعه السلعة بأكثر مما يبيعها به التجار وإما بإخفاء العيب الذي وإما أن يكون في السلعة إما بوصفها بوصف الليزة فيها أو بإخفاء عيب فيها قال صلى الله عليه وسلم لا يحل بمرئ مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلى أخضر به وفي القصة المشهورة عندما كان صلى الله عليه وسلم يجول في السوق فوضع يده في طعام وجده مبلولا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته أصابته السماء يا رسول الله فقال هل يعني أظهرته فمن غشنا من غشنا فليس من غشنا في اجتناب أيضا الغرر, الغرر يعني الجحالة الغرر يقصد به الجحالة المخضية إلى النزاع العقود في الإسلام مبنية على الوضوح وعلى يعني عدم الخفاء في كل جوانبها سواء في الثمن أو المثمن. أو في الأجل أو في أي جانب من جوانب العقد، فإذا حصلت الجهلة في جانب من هذه الجوانب فإن العقد يصبح عقد غرر والغرر يعني محرم في الشريعة كما في حديث أبي غيرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر فهذا نهي عام عن بيع الغرب. وهناك نهي يعني اختص بالصور المختلفة لهذا البيع البيع الغر مثل نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذ نهي, نهي عن بيع الملامسة نهيه عن بيع السمك في الماء والطير في الهواء نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع اللبن في الظرع نهيه عن بيع حبل الحبل نهيه عن بيع الحب قبل أن يشتد أو الثمرة قبل أن تحمر أو تصفر كل هذه العقود لما نهى عنها صلى الله عليه وسلم لما فيها من الجهالة والتردد وعدم اليقين بين الحصول وعدم الحصول بين التسليم وعدم التسليم بين الكفرة والقلة بين الصحة والفساد فهذا التردد في العقد في أي جزء من أجزائه في الثمن في المثمن في أجل التسليم في امكانيته أو عدم امكانيته أي تردد في, في هذه الجوانب من العقد إنه يصبح هذا العقد عقد غرض لا يجوز القيام به أو التعامل به لما يفضي لما يؤدي إلى يعني النزاع والخلاف بين المسلمين إضافة إلى أكل أموال الناس بالبعض. من المبادئ أيضا الوفاء بالعقود والوفاء بالوعد واجب والوفاء بالعقد أوجب وهو ضروري لاستقرار المعاملات بين الناس. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أووفوا بالعقود أووفوا بالعقود. كذلك من, من المبادئ عدم الحلف لإنفاق الصلعة آه آه آه لقوله صلى الله عليه وسلم إياكم قطرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق وفي حديث آخر الحلف منفقة للصلعة ويمحقة للكسب فلا يجوز للبائع صاحب السلعة أن أن يستخدم الحلف باليمين لإقناع المشتري بشراء السلعة أو تزيينها له وذب الناس إليها بالعيمان <تصفيق> التي عادا بالله قد تكون كاذبة قد تكون كاذبة وهذه اسمها أعظم لكن حتى لو لم تكون يعني كاذبة فإن فإنه لا ينبغي للمسلم أن يتخذ هذا الأسلوب في ترويج سلعته لما في ذلك من نزع للبركة يعني فيما يتعلق بالكسب المتولد عن انفاق السلعة بالحلف أخيرا من المبادئ إتقان العمل إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه الإتقال العمل من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى التقدم والازدهار الاقتصادي واضح يعني من خلال هذا الاتقال يستطيع المنتج أن ينافس وأن يجد له مكانا في الأسواق سواء الداخلية أو الخارجية نتيجة للجودة التي هي عبارة عن الإتقان في صناعة هذه السلعة وفي إخراجها وهي نوع من يعني الصدق والإخلاص في التعامل مع النفس في التعامل مع الله قبل ذلك العمل وإيجادته من الأشياء التي يحبها الله عز وجل ويرضاها إن الله يحب لعل لأحدكم العمل أن يتقر طيب التعريف بالمال التعريف بالمال المال في اللغة قال الجوهري في الصحيح في الصحيح المال معروف هكذا قال معروف وقال في المعجم الوسيط المال كل ما يملكه الفرد أو يملكه الجماعة من متاع أو عروض أو تجارة أو عقار أو نقود أو حيوان ولعل صاحب المعجم الوسيط نقل هذا مما نقلهم المطرز في المغرب عن محمد بن الحسن المال كل ما يتملكه الناس من دراهم أو دنانير أو ذهب أو فضة أو حلقة أو شعير أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غير ذلك أو غير ذلك المال في اصطلاح الفقهاء يعني دراسة تعريف المال يعني يخرج الناظر فيها إلى أن هناك اتجاهان في تعريف المال الاتجاه الأول هو اتجاه الحلفية ويعني من استقراء تعريفات الحلفية المال نجد أن جميع من عرف المال منهم حريصون على حصر المال في الأعيان دون المنافع والحقوق رابط. ثم إن فريقا منهم يركز على تعريفه للمال على كون المال مما يميل إليه الطبع فقد جاء تعريف المال في كشف الأسرار شرح أصول البزدوي وفي غمر عيون وفي غمر عيون البصائر في شرح الأشبار واللضائر وفي رد المحتار بأن المال هو ما يميل إليه الطبع ما يميل إليه الطبع ويمكن اتخاره لأخذ حاجة ما يميل إليه الطبع ويمكن اتخاره لأخذ حاجة وطالما أن المنافع لا يمكن اتخاره فهي ليست عندهم ليس بمال عندهم طيب والذي يؤخذ على هذا التعريف أن ميل الطبع وصف غير منضبط يختلف باختلاف المجتمعات ولذلك لا يجوز أن تضبط به الأموال لأن هذا يؤدي لاعتبار شيء ما مالا عند أقوام وغير غير غير مال عند غيرهم. أرى؟ الذي يؤخذ على هذا التعريف أن ميل الطبع أصل غير منضبط ويختلف باختلاف المجتمعات لذلك لا يجوز أن تضبط به الأموال لأن هذا يؤدي لاعتبار شيء ما مالا عند أقوام وغير مال عند غيرهم. ركز فريق آخر منهم في تعريف المال على التملك. فما يقبل التملف فما يقبل التملك هو مال، وما لا يقبله ضلّيز المال. وقد عرف صاحب البحر الرائد وصاحب العناية شرح الحدّاء كلاهما في الزكاة المال لأنهما يتملكه الناس من نقد أو رغوة. وهذا التعريف يخرج المنافع والحقوق عن المالية. يخرج المنافع والحقوق عن المالية. الاتجاه الثاني وهو اتجاه العيم الثلاثة الشافعية والحنفي والحنابلة المالكية ولا متفقون على اعتبار المنفع من المال وهذه المنفعة قد تكون في العيال أو في المنافع أو في الحقوق ولذلك كانت المنافع والحقوق عندهم أموالا فعرف الزركشي الشافعي المال بأنه ما كان منتفعا به ما كان منتفعا به عرفنا صاحب انتهى الإيرادات الحنبلي بأنه ما يباح الانتفاع به ما يباح الانتفاع به وأرى أن أحسن أن بالمال هو ما أباح الشرع الانتفاع به ولو في المآل من غير ضرورة ما أباح الشرع الانتفاع به ولو في المآل من غير ضرورة ما هي أنواع المال المال على أنواع متعددة منها أن, يك... أن المال إما أن يكون عيانا كسيارة والبيت ورقيق الخ الخبز أو يكون منافع كشكل الدار والخدمة أو حقوقا كحق اختيار الشرط وحق الحصول على بعض المواد التموينيه بسعر مخفض ولغير ذلك. والأعيان إما أن تكون منقولة في الكراء كالكرسي وآلة وصل الفيار أو تكون غير منقولة وهي عند الحنفية الأرض وعند المالكية الأرض ومتصل بها اتصال قرار كالبناء والشجر إلى الأحدان والمال إما أن يكون مثليا أو الذي له مثل يباع في السوق أو يكون قيميا وهو الذي ليس له مثل يباع في السوق قد يتحول النتلي إلى قيمي إذا تعذر تسليمه لسبب من الأسباب تهلاكه أو تعيوبه أو اختلاطه بما غيره. أيضا المال قد يكون ناميا وقد يكون غير نامي والنامي قد يكون ناميا بالقوة كالنقود أو يكون ناميا بالفعل كالمواشي وغير النامي كالسيارة سيارة السيارة المركب واللباس وأثاث البيت والزكاة واجبة واللباس وأثاث البيت ما الفرق بين النامي وأخرى النامي يتبع الفقر الفرق في الزكاة الزكاة واجبة في المال النامي ولا تجب في المال غير النامي كذلك المال إما أن يكون ظاهرا وهو المال الذي يستطيع غير صاحبه إحصائه كالنواش والزروع أو يكون باطلا وهو الذي لا يطلع عليه لا صاحبه، ومن أراد صاحبه إطلاعه عليه كنقود والمال الظاهر ك والمال الظاهر تجبي الزك تجبي الدولة زكاته والمال الباطن يفوض لصاحبه أمر إخراج زكاته والمال إما أن يكون استهلاكيا أو لا لا يمكن إدفعه به إلا باستهلاكيا كالطعام وشموع الاستضاءة ونحوها أو يكون استعماليا هو الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالبيت والثوب ونحو ذلك وقد يكون مملوكا ملكا تاما وهو ملك العين والمنفع معا أو يكون مملوكا ملكا ناقصا فهو ملك العين دون المنفع كالمال المقصود فإن مالكه لا يد له عليه ولا يمكنه الانتفاع به الزكاة واجبة في الملك التام دون الملك الناقص الزكاة واجبة في الملك التام دون الملك الناقص طيب المال أيضا قد يكون حلالا وقد يكون حراما والمال الحرام قد يكون حراما لذاته الخمر والخنزير وقد يكون حراما بسبب طري كسبه المال المكتسب بالغش أو الريشة أو السرقة نحى ذلك من طرق الكسب الخبيث. طيب ما هي أهم أحكام الماء أهم أحكام المال؟ طيب ما هي أهم أحكام المال؟ من أهم أحكام المال آه أن المال محل التملك، المال محل التملك الملكية لا تقع إلا على المال، أما امتلاك الرقيق الذي كان معمولا به عالميا مع أن الإنسان ليس ماليا في نظر الإسلام فهو خارج عن قواعد الفقه الإسلامي. وهو من فقه الواقع. إتقال العالم وبأسره أن يعمل بنظام استرقاق، حيث فتح باب الاسترقاق على مصطاع. فتلا بد النظام الإسلامي من أن يعمل به جاريا على معاملة العدو بنيته. ولكنه أي الإسلام حصل الاسترقاق مصدر واحد وهو المحارب الكافر إذا وقع سيرا في أيدي المسلمين. إذ جعل الإسلام ولي الأمر الخيار بين قتله أو استرقاقه. أو فدائه بالمال أو المن عليه بغير فداء حسب ما يرى من المصلحة في ذلك من احتام المال أيضا نجوب حفظه فلا يجوز لأحد أن يتلف المال بغير مقصد مشروع سواء كان المتلف صاحبه أو غيره فلا يجوز إتلافه إتلاف الألبسة المستعملة التي يمكن أن بها بل يتصدق بها ولا يجوز رمي الطعام الزائد عن الحاجة بل يتصدق به بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وطال وإضاعة المال كثرة السؤال فإن الله تعالى خلق الأموال لينتفع بها ولا يجوز اتلافها طالما هي صالحة للانتفاع بها طيب. كذلك من أحكام المال عدم الاعتداء عليه فلا يجوز الاعتداء المال سواء كان هذا الاعتداء لغفلة صاحبه عنه كما هو الحال في السرقة أو كان مغالبة لغفله عليه كما هو الحال في الغصبي، ومن اعتدى على مال غيره في غفلة منه، فإنه يعاقب بقطع يده إذا كان أخذه لذلك المال من حزبه، كما قال تعالى والسارق والسارقة وقطع يديه وما جزاء بما تسمى، ومن اعتدى عليه مغالبة، فإنه يعذّر بالعقوبة التي يراها ولي أمر المسلمين راضعة له ولغيره. طيب من أحكام المال مشروعية الدفاع عنه فحب التملك من الفطرة لما كان المال من ضرورات الحياة ومحل وطمع الناس يتطلب الحصول عليه امتلاك جهدا فقد شرع الإسلام للإنسان الدفاع عن ماله فقال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد كذلك من الأحكام الحجر على من يسيء استخدامه فالمال مال الله ملكه لعباده تمليك اختصاص وليس بتمليك عين لينثقه فيما يحقق المصالح المشروع لعباده فإذا ساء أحد استعمال ما خص الله به من المال لإنفاقه فيما لا يحل أو يتصرفه في بيعا وشراء تصرفا لا يقر عليه بأقلا فإنه يحجر عليه ويمنع من التصرف فيه حتى يعتدل حاله قال تعالى في سوره النساء ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيامه وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا كذلك من الأحكام وجوب رعايته واستثماره فاستثمار المال هو من وجوه تحقيق الخير للعباد لأن استثماره يتوفر فرص العمل والأيد العامل والأيد العامل ويزيد دخل المستثمر ويزيد الثروة العامة في البلاد. استثمار المال ليس مطلبًا فرديًا، فحسب وإنما هو مطلباً جماعيًا ولذلك مطلب جماعي ولذلك فإن من كان له مال صالح للاستثمار وجب عليه استثماره ويكره له أن يحشيه أو يعطله عن الاستثمار للقبر صلى الله عليه وسلم. من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسكها. وقال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدق فقد أقطع صلى الله عليه وسلم بلال بن حالك المزني أرضا واسعة فلما ولي عمر مخطاب قال لبلاد يا بلال إنك استقطعت رسول الله أرضا طويلة عريضة فطعها لك وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنع, يمنع, يمنع, يمنع, يمنع شيئا يسأله لم يكن يمنع, يمنع شيئا يسأله وأنت لا تطيق ما في يدك أي لا تستطيع استثمارها وقال بلال أجل فقال عمر انظر ما قويت عليه منها فأمسك وما لم تطق عليه ولم تقوى عليه فدفعه إلينا نقسمه بين المسلمين فقال بلال لا أفعل والله شيئا أطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر والله لا تفعل وأخذ منه ما عجز عن إمراته فقسمه بين المسلمين كذلك من أحكام المال أنه مناط التكاليف المالية ولا يجب شيء من التكاليف المالية من زكاة ولا زكاة فطر ولا جزية ولا لكفة واجبة ولكن فارض بالمال إلا على الغني والتناسب الزكاة والجizia والنفق الواجب مع مقدار غنى من واجب عليه قالت على في سورة الطلاق أسكنوا من حيث سكنتم من وجودكم. قال الله قالت أنا فت سعات من ساعته من قدر عليه رزقه اليوم فقولنا أتى الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أشاء. طيب ننتقل بعد ذلك إلى موضوع النقود موضوع النقود تعرف النقود تعرفها لغة مادة نقد في اللغة يعني الاختيار والتمييز. وقال نقل الدراهم إذا ميز جيدها من رديئها وهي تأتي أيضا بمعنى التقدير قال الجوهري نقدت الدراهم أي أعطيته فانتقدها أي قبضها وعلى هذا فإن النقد ما يقبض إذا لم يكن زائبا ما يقبض اذا لم يكن زائفا طيب تعريف الاصطلاح قال عم. قال الشيخ ابن منيع اقرب تعريف للنقد يمكن ان يكون جامعا مانعا هو القول ان النقد هو كل شيء ينقى قبولا عاما كوسيله للتبادل مهما كان ذلك الشيء على أي حال يكون ويرى صاحب الكتاب أن تعريف النقد هو ما اتخذه الناس ثمنا من المعادن المقروبة أو الأوراق المقبوعة ونحوها الصادر على المؤسس المالية صاحبة الاختصاص وعلى هذا فإني أرى أن الناس لو تعرفوا دفع الإبل أو نحوها ثمنا للسلع فإن ذلك لا يعني أن الإبل مصارف نقد وإنما يعني أن الإبل قد جعلت بدلا أو عوضا في عقد معاوضة لأن شرط النقد ما هي لي أولاً ألا ينتفع، ألا ينتفع به بذاته وإنما يكون وسيلة للانتفاع. فما صلح الانتفاع به بنفسه فليس بنقل قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الدراهم والدنانير لا تحصد نفسها بل هي وسيلة للتعامل بها لهذا كانت أثمانا بخلاف سائر الأموال فإن المقصود الانتفاع بها نفسها لهذا كانت أثمانا بخلاف سائر الأموال على المقصود الانتفاع بها نفسها ايضا ان يكون صادرا عن المؤسس صاحبة الاختصاص في اصدار النقود البنك المركزي ونحوه في الدوله كيف نشأت النقود قديما كان الناس يعتمدون في معاملاتهم من بيع واجاره من نقودها على المقايضه لانه لم يعرف النقود فكان من كان عنده ثوب ويريد أن يشتري لبنا مثلا يفتش عما يتوفر لديه اللبن ويرى في عبادله عليه بكث فيتبادلان ما عندهما فتاة المعاوضات في غاية الصعوبة ثم تعارفت بعض أن بعض المجتمعات على جعل مدائل مخصوصا يحتاج إليها يحتاج إليها كل فرد كالقمح والإبل ونحوهما لتكون عوضا عن الأشياء التي يحصلون عليها أو عوضا عن أشياء مخصوصة ومن ذلك جعل الإسلام الإبل أن إبل دية في في قتل النفس ودلا في بعض الجنايات ولكن ذلك لا يعني فيما أرى أن القمح والإبل قد صارا قد صارا نقدا عوض المشروع في معارضات المشروع، وهي إما بدل أو مقايضة نحظى، ولما كان في ذلك ما فيه من مشقة في تحقيق البدل العادل أو صفقات المعاوضة، لعدم تحقق العدل بين العوض الموعول ولعدم تفريض السلعة العوض التي يريدها البائع عوضا عن السلعة التي يقبلها المشتري، قد كان لا بد من وجود المعادل. في المعاوضات فكان هذا المعادل هو النقد ويقال ان أول من ضرب النقود هو كلاديوس ملك ليديا في جنوب القاسية في القرن السابع قبل الميلاد ثم قلده في ذلك كثير من الملوك الأرض أما النقود الورقية فيعتقد أن أول أصدار لها كان في عهد الملك سنتونك أحد ملوك الصين في القرن التاسع الميلادي. فجاء الرحال الأوروبي ماركو في القرن الرابع عشر بكمية من الأوراق من من الصين. حقيبة النقود. في حقيقتها مستودع من القيمة التي أودعت فيها، سواء كانت ذهبا أم فضة، أم معدن آخر، أم ورقة، أم غيره. وإذا كانت أثماناً عرفية ومستودع للقيمة التي أودعت فيها فإنه لا عبرة لقيمة المادة التي ضربت المفور منها وهي عند استعمالها معيار لقيمة سلعة الماء فإنها تستعمل بقيمتها التي أودعت فيها أي قيمتها النقدية وليس بقيمتها الذاتية قد حدث إن كانت الليرة السورية وكسورها نصف الليرة ربع الليرة مضروبة من الفترة وكاة القيمة النقدية التي أنت في الليرة السورية تساوي قيمة الفترة التي فيها تساوي قيمة الفترة التي فيها ولما تذنت سعار النقد السوري صارت قيمة الفترة التي تحتويها الليرة السورية أكثر من قيمتها النقدية لذلك صار الناس يسحبون الليغات السورية في الضيم السوق يصهرونها ويبيعونها سبائكة في الضغط أجناس النقود اختلف جنس النقل باختلاف الدولة التي أصدرتها نقطع النظر عن تساوي قيمة نقل ما مع قيمة نقل آخر بثلاثة عام السورية جنس والدينار الكويتي جنس ثاني والليغة اللبنانية جنس ثالث والدينار الأردني جنس الرابع فهذه النقود أربعة أجناس لأن الدولة التي أصدرت أي جنس منها هي غير الدولة التي أصدرت الجنس الآخر منها طيب أنواع النقود كل جنس من أجناس النقود المتقدمة قد تكون نوعا واحدة وقد تكون أنواعا أديدة فأنواع النقود بالنسبة للمادة التي ضربت منها هناك نقود ضربها من الذهب أو الفضة وهذا كان قديما فقد تضرب النقود من ذاق أو من وهم المعدان لذلك جعلهما الفقاء المسلمون الأصل في النقدية حتى أطلق, عليه، أطلق عليهما البعض أنهما ثمن بالخلقة أي أن،, أي إن الله تعالى خلقهما أثمانا وهو قول ما أطره لأنهما معدنان كباقي المعادن ومن الناس اللي مختارهم الناس ليضرب منهم النقد بمزايا فيهم منها سهولة فردهما نقدا وتباتهما عن الأيام، وهما لا يطرع عليهم صدر ولا تآكل ضربها من المعادن الأخرى نظراً لغلاء معدن الذهب الفضة حتى لا يمكن ضرب قطعة نقدية منها بقيمة ضئيلة. وإن أمكن ذلك فإنها ستكون صغيرة جداً أو مخلوطة بمعدن آخر لا يشكل الغاب الفضل فيه شيئاً وهو يتلافل لهذه المعدنين النفيسين حروب بهم عن فصلة التي أحفلت هما لإختيارهما لكنا لذلك قيمة المعادل الأخرى لتضرب منها النقود القليلة القيمة النقود القليلة القيمة فكما يجوز ان تضرب النقود ما له قيمه في نفسه كذهب الفضه والمعادن انه يجوز ان ضربها من مواد اخرى لا قيمه لها في نفسها كقطع الجلد او الورق ونحوهما طيب وقد هم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يضرب نقدا من جلد البعير فقال هممت أن أجعل الدراهم من جلود الإبل فقيل له إذا لا إبل فأمسك هناك مسألة إذا اتحد جنس النقد فلا عبرة الاختلاف نوع فيه بمعنى أنه لا يجوز صرف عشر ريالات ورقية بتسع ريالات معدنية وإن فعل ذلك فقد وقع في الربع. لماذا الاتحاد الجنس الذي يتبعه اتحاد القيمة النقدية القيمة النقدية قيمة النقد قيمة النقد المعدني الاصل أن تكون قيمة النقد المعدني ذهبا كان عن فضة أم معدن آخر مساوية لقيمة المعدن الذي فيه غير مضروب وأما أجرة الطرق فإن الدولة هي التي تتحمله. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ينبغي للسلطان أن يضرب للناس فلوسا تكون بقيمة العدل في معاملاتهم، من غير ظلم لهم، ولا يتجذر سلطان في الفلوس أصلا بأن يشتري نحاسا ويضربه في التجر فيه، أي يضع له قيمة نقدية أغلى من قيمة المعدن الذي فيه. ولا يحرم عليهم الفلوس التي بأيديهم ويضرب لهم غيرها بل يضرب بقيمته من غير ربح فيه للمصلح العام ويعطي أجر الصناع من بيت المال ويعطي أجر الصناع من بيت المال لكن قد يحدث أن تضرب الدولة نقدا معدنيا تضرب له يعني قيمة هي أعلى من قيمة المعدن الذي فيه كالليلة السورية متعة 25 سواء كانت هذه القيمة الزائدة عن قيمة المعدن الذي فيه مغطأ غير مغطأ كما قد يحدث أن تصدر الدولة نقدا معدنيا ثم تتدنى قيمة النقد حتى تصير أقل من قيمة المعدن المستخدم في النقد المضروب وفي هذه الحال تضطر الدولة إلى سحب هذا النقد من الاستعمال لأنها لولا لم تفعل ذلك فإن الناس سيحولونه إلى سلعة لذيعه معدنا في كل الأحوال فإن التعامل بالنقد المعدني كثمن سيكون بقيمة المقدية التي ورثت له وليس بقيمة معدنه الذي يضر به بينه. في قيمة النقد الورقي الحديث عن النقد الورقي لابد أن يكون من خلال الحديث عن أنواع النقد الورقي والنقد الورقي ثلاثة أنواع النوع الأول ما يسمى بالنقد النائب. إذا أرادت من دولة ما أن تصدر نقدا ورقيا فإنها تصدر مقدارا معينا من الورق النقدي وتضع في البنك المركزي كمية من الذهب لتكون تضطي للنقد الورقي الذي أصدرته وعندئذ تحدث قيمة الوحدة النقدية الدينار، وثلاث بتقسيم مجموعة الذهب الذي في البنك المركزي على مجموعة النقد الورقي الذي أصدره البنك وضرحه التعامل هذا ما يسمى بالغطاء النقدي مثلاً ربع غرام ذهب للدينار ذلك تكون قيمة كل دينار ربع غرام من الذهب بالتعبير الآخر كل الدينار نائب في التعامل على ربع غرام من الذهب المودع في البنك المركزي وبإمكان كل من يحمل دينار أن يستبدله من البنك المركزي بربع غرام من الذهب وكان يكتب على هذا النوع من النقد عبارة أتعهد بأندفع حين الطلب مبلغ كذا لحامله بالسلع يعني كأن هذا البينار سك بدين على الدولة المسطرة له بما فيه من الذهب طبعا هذه هذه قضية تاريخية يعني يعني التدرج في, التدرج في يعني تطور النقد الورقي أنه بدأ كنقد نائب النوع الثاني نقد الثقة يعني يقول لك بعد أن تحدد الدولة الطيمة النقدية لنقدها قد تضطر إلى أصدار كمية إضافية للنقود دون أن تزيد في تغطيتها الذهبية يعني تصدر النقد ورقي دون أن يكون له غطاء نقدي بعجزها عن الحصول على الذهب أو. ودون أن تخفض القيمة النقدية لنقدها، معتمدة في تغطية الجزء الذي لم من منه بالذهب على قوتها الاقتصادية يعني السندات والأسهم والكذا حيث يعتبر ما تملكه من مصانع ومزارع ونحوه وعلى قوته السياسية وعلى ثقة الناس بنقدها وتعاملهم به تضييعاً. في ظل سير هذا النقد يبقى من حق من يحمل ورقة نقدية لبلد ما أن يتوجه إلى بنكه المركزي ليأخذ قيمة ذهبه. واضح؟ النوع الثالث اللي هي المرحلة الثالثة من تطور النقد الورقي. ما يسمى بالنقد الإلزامي. فحين توسعت الدول في اصدار نقد الثقة إلى, الحد إلى حد بلغ أن الأوراق النقدية المتداولة تفوق بكثير التغطية المخصصة لها. يعني حتى أصبح ليس في مقدور بعض الدول تلبية طلبات من يريد تحويل نقوده الورقية إلى لها. وبدأت الدول تفرض شروط قاسية على تحويل الأوراق النقدية إلى ذهب، وبالذات عندما يعني حصلت الأزمة العالمية في الثلاثينات من القرن العشرين ألف تسعمية واحد ثلاثين حيث منعت كندا الأفراد من تحويل أوراقهم النقدية إلى ذهب وألجمت الناس بالتعامل بهذه الأوراق التي في أيديهم بالقيمة التي حددها لها الدولة. وبقي تحويل النقد الورقي معمولا به بين الدول فقط بين الدول أما الأفراد داخل الدولة فقد أصبحوا ملزمين بذلك بقي تحويل النقد الورقي إلى ذهب معمولاً به بين الدول بحيث يجب على السعودية مثلاً أن تحول الريالات الموجودة لدى دولة الكويت إلى ذهب إذا طلبت الكويت ذلك. وبقي الأمر ذلك إلى أن كان عام 1981 في عهد الرئيس نيكسون رئيس الولايات المتحدة حيث أوقف نهائيا تحويل الدولار إلى ذهب للأفراد والدول نتيجة أزمة أزمة حلت في سعر الدولار فسارعت الدول إلى الولايات المتحدة طالما تتحويل ما لديها من الدولار إلى ذهب وبذلك تم فرض التعامل بالنقد الورقية ويعني أصبحت الدول أكثر يعني راحة في إصدار النقود الورقية حتى أدى الأمر ببعضها إلى إصدار النقود الورقية دون أن تفكر بأمر تغطيتها اصلا وصالت النقود هذه لتقييمة نقدية محلية وردتها الدولة المصدر على شعبها لكن لكن يعني الدول التي كانت تصدر النقود دون يعني أن تفكر بأمر تغطيتها أصلاً يعني عانت حينما تخرج نقودها خارج حدود الدولة حيث لم يكن لها يعني قيمة لم يكن لها قيمة طبعا في هذا الوقت يعني في العصر الحاضر أصبحت النقود الورقية لا تمثل اليوم ذهبا ولا فضة إنما تمثل قوة شرائية فرضية هي كالذهب والفضة يعني أصبحت يعني قوتها اعتبارية وليست قوة نابعة من ذات المعدن الذي تصنع منه النقود كانت الذهب والفضة و يعني أصبح يعني أصبح أصبحت تسمى بالنقود الإلزامية النقود الإلزامية الورقية الإلزامية وأصبحت قيمتها قيمة اعتبارية مثل قيمة الذهب والفضة وإن كانت قيمة الذهب والفضة نابعة عن ذاتها لكن النقود الورقية أصبحت نابعة عن اعتبارها نقدا من قبل الدولة التي أصدرتها ولذلك يعني العلماء في العصر الحاضر وصلوا إلى يعني نتيجة مهمة وهي أن النقود الإلزامية والرقية في هذا العصر الحاضر أصبحت مثلها مثل الذهب والفضة تأخذ أحكام الذهب والفضة تأخذ أحكام الذهب والفضة وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي يعني فتوى في هذا الخصوص نص هذه الفتوى. أنه بناء على أن الأاصل اولا بناء إنه بناء على أن الأاصل في النقبل الذاب الفق وباء على أن إن تجران الربا فيه ما هي مطلق الثمنية في أصح الأطال عند فقهاء الشريعة وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذاب الففضق وإن كان معدلهما هو الأصل وبما أن المق قد أصبح ثمنا وقامت مقام الذهب الفضة في التعامل بها. وبها تقوم الأشياء في هذا العصر اختفاء التعامل بالذهب الفضة وتطمئن النفوس بتمويلها والدخارها ويحصل الوفاء لبراء العام بها رغم أن قيمتها ليست في ذاتها وإنما في أمر خارج عنها وهو حصول اتقى بها كوسيط في التداول والتبادل وذلك هو سر مناطها بالثمانية وحيث إن التحقيق في علة الربا في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمانية وهي متحققة في العمل الورقية لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقر أن العملية العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم نقبين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها فيها وإجر الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيئة كما يجري ذلك في النقدين من الذهب الفضة تماما باعتبار الثمانية في العملة الورقية رئاسا عليهما وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة ثانيا يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب الفضة غيرهما من الأثمان كما يعتبر الورق النقدي أجناس مختلفة تتعدد لتعدل جهات الاصدار في البلدان المختلفة بمعنى أن الورق النقد السعودي جنس وأن الورق النقد الكويتي جنس آخر وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته فأصبحت النقود الورقية بناء على فتوى المجمع الفقهي أصبحت مثلها مثل الذهب عندما كانت يعني تستخدم يعني كنقد كعامل به الناس ويتبادلون به. طيب ضرب النقود ضرب النقود للذهب الفضة الأصل أن يكون ضرب النقود للذهب الفضة إلى الدولة. لما قد يدخل الضرب الغش قال النووي رحمه الله تعالى يكره لغير الإمام ضرب الدراهم وهي من الفضة والدنانير وهي من الذهب وإن كانت خالصة أي من الغش لأنه شأن الإمام ولأنه لا يؤمن فيه الغش والإفساد وقال إن ضرب النقود من أعمال الإمام إن ضرب النقود من أعمال الإمام وقد رخص أبو حنيفة رحمه الله تعالى الأفراد بضرب النقود الذهبية والفظية بشروط ثلاثة وخالفه في ذلك صاحبه أبو يوسف وهذه الشروط الثلاثة هي أن يكون الضرب على نحو ضرب الدولة لها قد أتي عور الأب العزيز برجل يضرب على غير سكة السلطان فعاقبه باء أن يكون ضربها على الوفاء من غير نقص في الوزن ولا خلل في المعدن جيم أن لا يكون في ذلك ضرر على المسلمين هذه الشروط التي جعلها أبو حنيفة لمن أراد أن يضرب النقود من غير الدولة. طيب، طيب ضرب النقود المعدنية من غير الذهب والفضة. ضرب النقود المعدنية من غير الذهب والفضة للدولة لأنه لا يؤمن في ضربه الغش لأن قد تكون قيمة النقديه أكثر من قيمة المعدن الذي فيها عندئذ تحتاج إلى تغطية وهذه التقطة إما أن تكون من الذهب أو مما تملكه الدولة المسبلة من قوة اقتصادية وهو أمر لا يكون إلا من يعني الدولة نفسها ولو أقدم عليه فرد من الأفراد لكان سارقا من أمال المسلمين وهذا يفسر لنا فعل الخليفة عبد الملك المروان حيث أتي إليه برجم يضرب النقود على غير سكة المسلمين فأراد أن يقطع يده ثم ترك ذلك وعقبه قال ابن تيمية <تصفيق> رحمة الله ينبغي للسلطان <تصفيق> أن يضرب للناس فلوسا تكون مطية العدل في معاملاتهم من غير ظلم الله. والفلوس هي النقود المعدنية المضروبة من غير الذهب والفضة. والفلوس هذه استخدمت في فترات تاريخية للتعامل بين المسلمين، واتخذتها بعض الدول يعني كنوع من النقد الذي يتعامل به الناس. بل بعض الدول جعلته يعني بدلا عن الذهب والفضه في التعامل كما حصل في دوله المملكه ويستخدم في العصر الحاضر كعمله معدنيه يعني يحتاج اليها في بعض الاغراض الى جانب النقود الورقيه ضرب النقود الورق ونحوه لم يتحدث العلماء لوائح عن من يختص بضرب النقود الورق أو الجلود رحلها لأن هذه النقود لم تكن معروفة عندهم لكنهم إذا كانوا قد منعوا غير الدولة من ضرب النقود والمعادل غير الدهو الفضل مع أن المعادل لها قيمة في ذاتها فإن منعهم غير الدولة من ضرب النقود ورقية أو لا لأن النقود الورق لا قيمة له في ذاته وإنما يستبد قيمته إما من تغذية الدولة له وإما من القوة السياسية للدولة يعني لقد اعتباري ولهذا اعتبرت القوانين المعاصرة مصدار فرد من الأفواد بقودا ورقية اعتبرته تزويرا وجريمة يعاقب عليها القانون وجريمة يعاقب عليها القانون وهذا ليس ببعيد عن مرد الشريعة طيب طال العمل بالنا طال العمل بالنقد إذا تعامل الناس بنقد ما وأصبح لبعضهم على بعض ديون منه ثابتة في الذمن ثم جاءت الدولة وأطلت هذا النقد جاءت الدولة وأطلت هذا النقد وأحلت محله نقد غيره فكيف يتم وفاء الديون الثابتة في الذمن أبو حنيفه يفرق في الثابت في الزمة من النقد الذي بطل التعامل به بينما ثبت في الذمه ثمنا لمبيع أو بدلا في إجارة وبينما ثبت في الذمه قرضا ويرى أنما ثبت منه في الزمة قرضا فإنه يرد مثله وإن كان قد بطل التعامل به وعلى هذا فإن من أقرض لفلان فأبطلت الدور العمل بالريال وأحلت محلها العمل بالدينار فإن المدين يفي ما في ذمته من الدين ريالات ولو لم ينتفع بها الدائن ويستدل أبو حنيفة على ما ذهب عليه بأن القرض إعارة إعارة في معناه يعني. في الإعارة يجب رد العين المعارة نفسها وفي حال تعذر ردها يجب رد مثلها إن كان لها مثل أو قيمة إن كان لا مثل لها وأما من ثبت أو أما ما ثبت في الذمة أو ما ثبت منه يعني من الديون في الذمة ثمن مبيع مثلا فإن عقد البيع عنده بحنيفة ينفسخ بإضطار العمل بالنقد إذا كان المبيع قائما أما إذا كان ثالثا أما إذا كان ثالثا فإنه يرد مثل المبيع الباع إذا كان له مثل أو قيمة إن لم يكن له مثل أو قيمة لم يكن له مثل وإنما فسد البيع إن الثمن بإطالة العمل بالنص وإنما فسد البيع إن الثمن بإطالة العمل بالنص ولو بقي البيع لبقي بيعا بغير ثمن هذا رأي أبو حنيفة. الرأي الثاني وهو قول ما قال به أبو يوسف الحنفية والحنابلة وهو أحد الأقوال عند المالكية قال يرد المدين قيمة النقد الذي بطل التعامل به يوم العقد لأن هذا الوقت هو الوقت الذي وجب فيه الحق في الدم وهو الراجح فيما أرى لأن النقد قيمة مودعة في قطعة نقدية أي مستودع قيمة والعقد قد تم على هذه القيمة فإن تلفت القيمة النقدية تلفت القيمة أو القطع إن تلفت القطع النقدية المتمثل القيمة بعزلها عن الاستعمال، فإن القيمة لم تتلف لم تتلف إذن يرد قيمة النقد الذي بطل عن التعامل يوم يوم العقد يعني ثمنه قيمته يوم العقد يرد هذه القيمة طيب, طيب. وإنما فارق هؤلاء الإمام أبا حنيفة فلأن الدولة حين أبطلت العمل بالنقد فإنما هي قد أبطلت ماليته وصارت أنه مثلفا وقد وقع ذلك الاتلاف للنقود وهي في ملك المشتري ولذلك وجب في الوفاء رد قيمته وجب في الوفاء رد قيمته محمد بن الحسن قال يرد قيمة النقد مثل ما هو قول أبو يوسف والحنابلة يرد قيمة النقد لكنه خالفهم في متى اعتبار القيمة فقال يرد قيمة النقد يوم إبطال التعامل به لأنه يوم الانتقال إلى القيمة لأنه, يو... لأنه وقت الانتقاد إلى القيمة فمن قبله قالوا أنه تعتبر قيمة النقد يوم العقد هنا هو حمل الحسن اعتبر قيمة النقد يوم يطالب التعامل به الشافعية والمالكية ومعهم الليت بن سعد قالوا يفيه مثل النقد الذي بطل استعماله لأن يبطال استعماله ليس عيبا فيه بل ويبطال استعماله من قبل السلطان يجري مجرى هلاكه بجائحة وما هلك بجائحة لا يكون مضمونا هذا القول مرجوح يعني مثله مثل القول الأول الذي قال به أبو الحنيف فالراجح أنه يرد له قيمة النقد الذي أبطل التعامل به واختلفه هل يعتبر القيمة تعتبر القيمة بيوم العقد أو تعتبر بيوم الإبطال طيب اختفاء النقد من السوق مع وجوده في البنوك يحدث كثيرا أن تمنع دولة من الدول التعامل بغير نقدها بل وتحصر صرف النقود بها وتمنع حرفة الصيرف على غيرها وقد يحدث هذا المعنى أن المنع بعد أن يلتزم الناس بدفع ثمن السلع اشتروها بغير نقد البلد يعني مثل الذي يشتري بالدولار مثلا في بلد أفضل التعامل بالدولار أو ديون التزموا بوفائها بغير نقد البلد كما لو استدان شخص من آخر ألف دولار فمنعت الدولة التعامل بالدولار وما العمل أبو حنيفة ذهب إلى أن اختفاء النقد الذي تم اشتراطه العقد يوجب فسخ العقد لأن النقد يهلك بانقطاع التعامل به ويبقى العقد بغير عوض فيبطل وإذا بطل وجب رد المبيع إن كان باقيا ورد قيمته يوم القبض إن كان مستهلكا كما في البيع الفاسد طيب الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا بعدم فسخ العقد لاختفاء النقد الذي تم العقد عليه ثمنا وأوجبوا قيمته ثم اختلفوا في وقت تقدير هذه القيمة فقال الحنابلة وإمام محمد الحنفية قالوا إذا ذهبوا إلى وجوب القيمة وقت صدور قرار المنع أبو يوسف تجب بيمته يوم العقد لأنه وقت الوجود في الدم. هذا هو الرأي الراجح فيما أرى ذهب الشافعية إلى وجوب القيمة يوم المطالبة قال المالكية في أحد القولين أو ذهب المالكية في أحد القولين إلى وجوب القيمة في أبعد الأجرين استحقاق المطالبة أو قرار المنع وفي القول الآخر يوم الحكم وهو متأخرا عن وقت الاستحقاق وعن قرار المل لكن الراجح أنه يعني تأخذ القيمة يوم العقد قيمته أو تعتبر قيمته يوم العقد لأنه وقت الوجوب في الذنة وقت الوجوب في الذنة طيب تبدل قيمة النقد تبدل قيمة النقد المقصود بتبدل قيمة النقد زيادة قيمته أو هبوطها بالنسبة للذهب إن المتتبع لأسعار النقد اليوم يجد أن سعره في ارتفاع وانخفاض دائمين هذا وضع النقد هذا الزمن أنه يعلو ويهبط تبعا للوضع السياسي والاقتصادي للبولة والعرض والطلب للنقد فإذا التزم شخص بنقد مخصوص وفاعل لقرض أو ثمنا لمبيع ثم ارتفعت قيمة هذا النقد والخاف الوطف ما الذي يجب عليه وفاوهه اختلف الفقراء بذلك فالجمهور أبو حنيفة والشابعية والحلابل والمالكية ومشور المذابل ذهبوا إلى أن المدين يؤدي نفس النقد الذي ثبت في بدمته في العقل دون اعتبار لاتفاع قيمته أو انتفاضها وذلك لأنها هي التي ثبتت في الدم وأدى أكثر منها فيه شبهة الرباء وأداء أقل منها فيه أكل لأموال الناس الباطئ أبو يوسف ذهب أبو يوسف الحنفية ذهب إلى, أن إلى أنه يؤدى قيمة النقود يوم العقد لأن النقود قيمة وليست أعيانا وهي قد ثبتت في الدم في ذلك الوقت ولأن في ذلك رفع للضرر عن الفريقين المالكية ماذا قالوا؟ المالكية في وجه آخر عندهم فرقوا فيه بين التغير الفاحش في قيمة النقل والتغير غير الفاحش فإن كان التغير فاحشا، فإنه يجب على المدين أن يؤدي قيمة النقود التي ثبتت في لمته وإن كان التغير غير فاحش فإنه يؤدي المثل دون اعتبار التغير في القيمة والحد الفاصل بين الفاحش وغير الفاحش هو الثلث فما دونه فهو غير فاحش وما هو أكثر منه فهو فاحش وهذا الرأي يعني رجحه صاحب الكتاب وقال لأنه من العسير اليوم ضبط التقلبات اليسيرة للنقر إذ قد يختلف سعره لا من يوم إلى يوم بل من ساعة إلى ساعة ولذلك يعفى عن هذه التقلبات المتمثلة في زيادة سعر النقر والمقصاني ما دامت لم تكن ما دامت ليست فاحشة أي لم تبلغ الثلث وإنما حددناه بالثلث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصية الثلث والثلث الكثير والخلاصة أنه إذا كان تغير النقد يعني إذا اشترى إنسان سلعب بثمن مؤجل أو عليه بين بشخص ثم انخفضت قيمة النقد فإننا ننظر إذا كان هذا الانخفاض 30% فما هو أكثر فهنا يعوض عن النقص الذي حصل في طيمة النقود أما إذا كان التغير دون الثلث كما هو حاصل في النقود في صرف بعضها أو في قيمها تعلو وتهبط فإذا كان دون الثلث يعني تغير يسير فهذا يعني اليسير يعفى عنه كما جاءت في ذلك الشريعة طيب النقطة اللي بعد كده اللي هي تعين النقود بالتعين تعين النقود بالتعين اختلف العلماء في مسألة تعين النقد بالتعين على رأيين الحنفية قاطبة وهو رواية عن إمام أحمد ذهبوا إلى عدم تعين النقد بالتعين في الجملة طالما هي يتعامل بها كده حتى لو اشترى رجل من آخر ثوما بدراهم بعينها فضاعت قبل ان ينقذها للبائع لم لم ينقض البيع ولكن يعطيه مثلها اما ان خرجت عن التعامل بها كنقد فانها تستعين بالتعين على هذا فانه لو باع درهم اثريا مثلا بعينه بدرهمين اثريين باعيانهما جاز وليس احدهما أن يبدل وليس All of يبدل فلوسه meant من جنسها، his التعامل بها لم يتم على of it, بل على not have سلع society وعلى هذا domestic لو بطل من الاستعمال نوع من warning وصارت لا he relates to ett particulier. And that I was told, then he was told there was not anything that little empathic كما تتعين إذا تعلق بعينها غرض صحيح كما لو وضع شخص عند آخر أمانة ألف دينار من فئة المئة دينار فليس للأمين أن يبدلها بدنانير معدنية من فئة الخمسة دنانير، وإنما ذهب الحنفية إلى عدم تعين النقود بالتعين لأن معتبر النقود مستودع قيمة وليست مقصولة بذاتها وإذا كانت مستودع قيمة جاز تبدال غيرها بها وكان من جنسها ولم يتعلق بتعينها غرض صحيح الجمهور من الفقهاء من كالمالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن النقود تتعين بالتعين لأنها عوض مشار إليه في العقد عوض مشار إليه في العقد فوجب أن تتعين كسائر الأعواض ولا يجوز أن تبدل بغيرها بل يلزم تسليمها to طلب بها لوقوع العقد على عينها، told اشترى it. بدراهم has ثم ظهر the الدراهم on بطل العقد، ولم if he created a altar with the altar, then he saw that the altar is the altar الراجح طبعا كما يرى صاحب الكتاب هو القول الأول لأن النقود يعني أصبحت تعتبر مستودع للقيمة وتعيين نقد معين قيمة لسلعة مثلا أو منفعة ليس, ليس له غرض صحيح فلو يعني قال يعني أبيعك هذه السيارة بهذه العشرة آلاف التي في يدي ثم تلفت هذه العشرة آلاف أو ضاعت. فله أن يعطيه بدل عنها من نفس يعني نفس من نفس النقد يعني يعطيه بدل عنها لأن تعيينها ليس له معنى تعيينها ليس له معنى طيب بيع النقد بالنقد لا بد من التنبيه على أن النقد لا يعتبر نقدا إلا إذا كان مضروبا في المؤسسة لها حق ضرب النقد واضح أما الذهب الفضة والمعادن غير مضروب فإنها لا تعتبر نقودا ولا تعامل معاملة النقود فيما أرى وإنما هي السلع لأن قيمتها ذاتية وليست مخزن للقيمة والنقود مخزن للقيمة وهذا الكلام فيه اخذ ورد لأن الذهب والفضة نقود بالخلطة بيع النقد بنقد من جنسه إذا بيع النقد بنقد من جنسه وجب التساوي بين النقدين وجب التقابل بين الجسدين وعلى هذا فإنه يحرم بيع عشرة ريالات سعودية من الورق من الورق بتسعة ريالات سعودية بالمعدل لأن ريالات الورقية معادنية جنس واحد لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد بيع النقود بنقود من غير جنس إذا بيع النقود بنقود من غير جنس يجازي التقارب لا يشترط التساوي بينهم لكن لابد من التقارب في مجلس العقد فمن بيع دينار مثلاً من بيع مئة دينار من بيع دينار عفواً فمن بيع مئة دينار بثلاث مئة دولار جاز لأن الدينار له قيمة والدولار له قيمة ووجب أن لا يفترق المتبايعين حتى يقبض كل منهما واشتراهم للآخر من فإن افترق على غير تقابض فقط بطل البيع وعلى هذا فإنه لا يجوز بيع النقد بالنقد على أن يكون أحد البيعين حالا والآخر مؤجلا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثلا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الغريطة بمثلات ولا تبيعوا ناجزًا منها بغائب ولا ناجزاً منها بغائب وفي رواية أخرى فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد طيب، أشكال القبض، يكون القبض باشكال متعددة منها قبض ما اشتراه من النقود باليد في مجلس العقد ومنها قبض شيك بالنقد الذي اشتراه إذا كان محررا للدفع حين الطلب ومنها التسجيل في الحساب في البنك ونحوه ومنها ما يسميه الفقهاء الصرف بما في الذمة وله صورتان الصورة الأولى أن يكون بشخص في ذمة آخر دنانير فيتقاضاها منه دراهم بالسعر يومها قال عبد الله بن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع الدنانير وآخذ الدراهم فأبيع الدراهم, الدراهم وآخذ الدنانير أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة فقلت يا رسول الله رعيتك أسألك أني أبيع الإبل بالبطيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير وأخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها لسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكم شيء ما لم ما شيء الصورة الثانية وهي المقاصة وذلك بأن يكون لرجل في ذمة آخر دلانير، أي الآخر في ذمة الأول دراهم فاستطرف بما في ذمتهما، وقد اختلف أهل العلم في مشروعية هذه المصارفة، فقال الشافعية والحنابلة لا تجوز لأن لأن بيع دين بدين، قال الحنفية والمالكية هي جائزة بما فيها من التسديد على الناس. لأن هذه الديون ثابتة في الزمن والدمه الحاضرة كالعين الحاضرة والدمه الحاضرة كالعين الحاضرة. طيب ال الذي أريد أن أن, أن أؤكد عليه. الذي اريد أن أؤكد عليه هنا أن, الذهب أن النقود, الورقية النقود الورقية مثلها مثل النقود مثل الذهب والفضة أي تأخذ جميع احكام الذهب والفضة لماذا؟ لأن العلماء اتفقوا في العصر الحاضر على أن علة جريان الربا في الذهب والفضة هي مطلق الثمانية مطلق الثمانية يعني كونها أثمان تقوم بها الأشياء وهذه العلة موجودة في النقود الورقية في النقود الورقية في هذا الزمان هي الثمن الذي تقوم به الأشياء ولذلك فإنها تأخذ حكم الذهب الفضة في كل يعني ما يتعلق بها من أحكام سواء أحكام الزكاة أو أحكام الربا الجريان الربا فيها طبعا العمد في هذا الأمر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثل بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربع في رواية أخرى فإذا, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد هذا الحديث يعطينا يعني أو نستطيع أن نستخرج منه يعني قاعدة وهي أنه إذا تحدت الأجناس فإنه لا بد من التقابض لا بد من التساوي التماثل والتقابض والتقابل وإذا اختلفت الأجناس لا يشترط التساوي والتماثل عندما نبيع بعضها ببعض لا يشترط التساوي والتماثل لكن لا بد من التقابض قبل التفرغ واضح وبالتالي نستطيع أن نصوغ فاعدة وهي إذا تحرز الأجناس حرم التفاضل والتأجيل وإذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل وحرم التأجيل يعني بعبارة أخرى أنه إذا بعت ذهب بذهب لابد من التساوي والتقارب ببيع 100 جرام ب100 جرام 50 جرام ب50 جرام بيعت فضة بفضة لابد من التساوي والتقارب. بعت ريال بريال لابد من التساوي والتقارب. رأي بعت دولار بدولار أو ليرة ليرة أو جنيه استرليني جنيه استرليني لابد من التساوي والتقارب يعني لا يجوز أن تبي يعني يزيد بعضها على بعض. لقولنا صنف الذاب الذاب مثلًا بمثل ريال مثلي. وقياسًا عليها الريال بالريال مثلًا بمثل ريال ولذلك لا يجوز أن, أن يعني يباع تسع ريال من الهمل بعشر ريال ورقي لا يجوز هذا هذا ربا أو يعني أفسرف وهذا يقع فيه كثير من الناس إنك تصرف 500 ب500 لابد أن تدفع 500 تأخذ 500. ما يجوز أنك تصرف خمسمية تأخذ مقابلها مثلا أربعمية عند صاحبك 100 يقول له بعدين اخذها منك او يقول لك بعدين اجي بالك هذا كله ما يصير بد انك تعطي 500 تاخذ 500 هذا يسمونه الصرف هذا يقع فيه كثير من الناس بدون ما يعني يصرف عند ابوه او اخوه او امه يعطيها 500 ياخذ منها 350 يعطيها 500 ورقة واحدة يأخذ منها 350 صرف وتقول له بعدين اعطيك 150 هذا ما يجوز لا بد انك تدفع خمسمائة تأخذ خمسمائة واضح كذلك النقود الـ النقود الـ او العملات المختلفة لما تشتري دولار ما يجوز انك تشتري بالدين لا بد انك تشتري حاضر طبعا هنا لا يشتغط التساوي اذا بعت ريال بدولار ما يشتغط التساوي الدولار بثلاثة ريال وخمسة وسبعين هذا ما لا التساوي لان كل واحد منهم جنس وكل جنس له قيمته واضح الـ الـ الـ التساوي التماثل هنا غير معتبر لكن التقابض لابد منه تسلم وتستلم فإذا ذهبت للبنك مثلا تشتري ألف دولار فإنك تدفع قيمتها حالا وتستلم الدولارات حالا يعني تسلم وتستلم واضح تسلم وتستلم تدفع تأخذ ألف دولار تدفع ثلاث ألاف و سبعمائة وخمسين ريال للبنك أو يعني حسب القيمة في ذلك اليوم. المهم لابد من التسليم والاستلام في مجلس العقد وقبل التفرو في مجلس العقد وقبل التفرو. وكل يعني عملة بلد تعتبر جنس مستقل عن العملات الأخرى مثلما الذهب مستقل عن الفونتا. واضح؟ فإذا بعت الذهب لا يشتري التساوي لكن لا بد من التقارب في مجلس العقد كذلك العملات جميعها إذا بادلتها ببعضها لا يشتري التساوي لكن لا بد من في مجلس العقد وقبل التفرغ التفرغ هل يوجد أحد في الغرفة؟ وجداحد في القاعة اللي متواجد في القاعة يرفع يده. حسن رفع يده طيب. حسن في سؤال عندك؟ يا حسن؟ هل عندك سؤال؟ لا لا لا يا دكتور. سلامتك يا تيك انت عرفت عرفت الكتب المطلوبة الكتب المطلوبة الملخص الفقهي اللي هو ظاهر أمامك الآن الشيخ الفوزان الشخص صالح الفوزان الملخص الفقري هذا من من بداية كتاب الشركات وحتى نهاية الهبة والعطية حتى نهاية الهبة والعطية والكتاب الثاني المطلوب اللي هو هذا المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والشريعة للدكتور محمد رواصق العجي طبعاً ال الكتاب كتاب رواصق العجي اللي هو هذا الكتاب يعني هو مطلوب منه مطلوب منكم بالكامل إنه هو مختصر أصلاً والمواضيع الموجودة فيه مواضيع مهمة ولا يعني نستغني عنها يعني هي أهم المواضيع موضوع المال أحكام المال المبادئ العامة للتعامل المعاملات المالية وكذلك المال أحكامه النقود والبنوك والأعمال المصرفية والتأمين وفي بعض المواضيع لو اتسع لها الوقت شرحناها ولا يعني أخبرناكم بأنها غير مطلوبة منكم. في أي سؤال يا حسن؟ سلامتك يا دكتور يا تيك العادي. إذا عندك سؤال ممكن تكتبه في المحاضرة. سلامتك سلامتك يا دكتور ما عندي سؤال يا تيك العادي طالع مصيحة. سلامتك يا دكتور طيب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أنا ما أسمع صوتك فإذا عندك سؤال ممكن تكتب سلامتك يا دكتور سلامت يبدو بدلنت... النت نعم عندك ضعيف. ضعيف عندي النت يا دكتور تحتاج يعني النت عندي ضعيف يا دكتور ممكن, ممكن تأخذ الكونكت هذا حق الـ FTC شاء الله بإذن الله يا دكتور هذا الكونكت هذا تشبكه في الكمبيوتر مباشرة فيعطيك في يعني نت سريع الله و... يعطيك رعاف دكتور طيب أنا أشكرك على حضورك لأنك أنت, أنت الوحيد اللي ظاهر أماني ما في زيارك الله يوفق فأشكرك على الحضور وإن شاء الله نسأل الله لنا الله و... خير يا دكتور وبكذا ننتهي من محاضرة اليوم وسنلتقي إن شاء الله يوم الاربعاء القادم الله يوفقك. عليك دكتور يعطيك العافيه شاكر لك طال يعطيك شكرا يا حسن استودعك الله